يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة فأما من وآثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونَهَى نفْسَه عَنِ الهَوَى فإنَّ الجنة هي المأوى فإن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 كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية، كأنهم يوم يرونها لم إلا عشية، إلا عشية أو ضحاها.